بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيوة الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن الفصل الذي عقده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوع الشفاعة كما تعلمون هو موضوع يعني هام جدا. باعتباره يتعلق بالغيب ويتعلق كذلك بعقيدة المسلم فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الشفاعة ثابته أن الله سبحانه وتعالى يمنح ويعطي شفاعته لمن شاء من عباده من أوليائه من أنبيائه ورسوله من الشهداء والوالدين والأبنى وغير ذلك ممن؟ سيمنحهم الله عز وجل الشهاده يوم الشفاعه يوم القيامه لان الشفاعه في الاصل هي ملك لله تعالى قل لله الشفاعه جميعا ولكنه ياذن في هذا الملك ياذن فيه لمن أحب من اوليائه من الصلح من الصلح الذين في قمتهم وفي طليعتهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا نرى الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى عندما يتحدث عن هذا الموضوع يعني يتحرى الأحاديث الصحيحة لأن هذا أمر عقدي وأمر غيبي والأمور العقدية والغيبية لا تثبت بالأحاديث الضعيفه والأحاديث التي يمكن أن نقول يصح معناه وإن ضعوا فسنده وما إلى ذلك وإنما ينبغي أن يكون صحيحا من حيث السند أولا لأنه اخبار عن الغيب والغيب لا لا يجوز الإنسان أن لا يجوز الإنسان أن يرمي يرجمان بالغيب يعني أن يتكلم في عالم الغيب بدون أن يكون له بذلك سند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هذه الموضوعات التي لا بد فيها من التثبتي ومن الصحة موضوع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كنا في الدرس السابق نتحدث عن تلك الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذن له أو لما يؤذن له صلى الله عليه وسلم عندما يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في أن أن يشفع فيقول لله سبحانه وتعالى لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك وقفنا عنده المهتدي من هديت المهتدي أي الذي يعني كان على طريق هدايته هو من هداه الله سبحانه وتعالى من وفقه الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن هذه المنحه الالهيه والمنه الربانية التي هي الهداية نسألها لله عز وجل صباح مساء في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يقول العلماء هل هذا الطلب اهدنا هل هو طلب لتحصيل الحاصل؟ ام طلب لشيء اخر قالوا للتثبيت عندما تكون في الصلاه انت مهتد اصلا اذا كنت مهتديا فلماذا تقول اهدنا يعني فلما فلماذا تطلب شيئا حاصلا يقولون التبات المراد ب في كل صباح وفي كل مساء أن يثبتك الله عز وجل على طريق الهداية حتى تلقاه سبحانه وتعالى أو الاستزادة لأن الهداية ليست يعني كما واحدا يأخذه الإنسان في في مرة واحدة ولكنه يزداد منها والذين اهتدوا زادهم هدى يعني أن الهداية تزداد فتكون في الطاعات تكون في العبادات تكون في المعاملات تكون في الأخلاق فتزداد كما يزداد الإيمان وقد قال الله عز وجل في شان الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا ها هم مؤمنون ولكن أمره مرة أخرى به بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي استمروا على الإيمان وازدادوا إيمانا ازدادوا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبدك بين يديك ولك وإليك والمراد بالعبد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما كان يطلب الشفاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبدك بين يديك لك وإليك يعني أمره لك وأمره مفوض إليك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض أمره لله سبحانه وتعالى وكذلك ينبغي أن يكون العبد المؤمن ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك المنجا الملجأ محل اللجوء أن الإنسان يلجأ إلى مكان آمن يلجأ إلى مكان يعني يأمن فيه عن نفسه وماله وعرضه والمنجأ محل النجاة محل النجاة نجا ينجو فهو ناجي والمنجأ والملجأ لا يكونان الا الى الله سبحانه وتعالى لا يكونني من الله عز وجل الا الى الله عز وجل بمعنى لا ينجيك من الله الا الله ولا يؤويك من الله الا الله بمعنى اذا كنت خائفا من الله سبحانه وتعالى مستحضرا كبرياءه تعالى وجلاله وعظمته وجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى فعند إيد إلى من تفر تفر إليه سبحانه وتعالى تفر إليه سبحانه وتعالى بمعنى لا أحد ينجيك من الله إلا الله إذن ففر إليه فالتقل العودة والفرار إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك اعوذ بك منك اعوذ بك باعتبارك مخوفا اخافك منك باعتبارك مرجوا اعوذ بك اعوذ بك منك اعوذ بك اي التجا اليك واتشبت بك وألود بك باعتبارك مرجوا منك باعتبارك مخوفا اعوذ بك منك لانك تخاف من تخاف الله سبحانه وتعالى وترجو من ترجو الله سبحانه وتعالى فالرجاء من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى وكذلك يكون العبد يطير بين جناحي الخوف بين جناحي الخوف والرجاء تباركت وتعاليت تباركت يعني كثور خيروك وإنعامك وإحسانك وتعاليت بمعنى تعاليت على شأنك على كل شأنين على شأنك على كل شأنين وعظمت عظمتك على كل عظمة تباركت وتعاليت تبارك من البركة والباركة كثرة الخير أي كثر خيرك علينا وكثر إحسانك علينا وكثرة بركبنا سبحانه وتعالى وتعاليت يعني ما معنى تعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء أكبر مما يعبده الناس من الحجر والبشر أكبر مما يودعه الإنسان في قلبه من محبة غير الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يتخذ ولدا أو صاحبة أكبر من أن يكون مفتقرا إلى عبد من عباده أكبر من أن يكون مفتقرا إلى مخلوقات أو إلى مخلوق من مخلوقاته فهو سبحانه وتعالى ولهذا كان القفل القران الكريم تعالى الله عما يصفون معنى تعالى الله عما يصفون تعالى وتعاظم عما يصفه به المشركون الذين ينسبون إليه الولد ويقولون الملائكه بنات الله لهم القران الكريم أصطفى البنات على البني ما لكم كيف تحكمون إذا كان الله سبحانه وتعالى سيتخذ وحاشا وتعالى سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا سيختار البنين كما تختارون أنتم فلماذا اصطفل البنات على على البنين وانتم تكرهون البنات يعني على فرض الجدليه يعني الجدال يجادلهم القران الكريم والله سبحانه وتعالى منزه ان يتخذ صاحبه ولا ولا ولدا سبحانك رب البيت او رب البيت سبحانك يا رب البيت على على سبيلي النداء لمنادى محدوفية، النداء لمنادى مضف بحد فياء النداء، سبحانك يا رب البيت، أو سبحانك رب البيت، مبتدا لخبر محذوف أي أنت رب البيت، سبحانك أنت، أنت رب البيت، وهناك خلاف في المراد بالبيت هنا، لأنه جاء في سياق المحاميد، التي يحمد بها الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في المقام المحمود هل المراد به البيت المعمور؟ ام المراد به البيت الحرام يعني الكعبة وكلاهما وارد لأن وهذا يدل على عظمة هذا البيت ومكانته عند الله سبحانه وتعالى لذا ذكر في مثل هذا الموقف في أشرف موقف الذي هو بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فيذكر البيت لعظمة شأنه ولعظمة من زاره أو حجاه أو اعتمره إلى آخر ما ذكر المفسيرنا في ذلك قال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك, المح فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله يعني هذا المكان الذي قالنا باستصنف في هذه الكلمات هو المقام المحمود الذي سيقومه يوم القيامة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عباس نقول فيه رضي الله تعالى عنهما لان هنا ذكر الابن والاب الابن والاب الابن هو عبد الله والابو هو العباس بن عبد المطلب فاذا ذكر الابن والاب وهما معا صحابيان نقول رضي الله عنهما اذا كان الاول فقط هو الصحابي نقول رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقول عنهما لان الخطاب ليس صحابيا بينما ابن عمر عبد الله ابن عمر نقول رضي الله عنهما لانهما معا صحابيان وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما وهكذا وهذه ميزه عظيمه وميزه كبيره ميز الله عز وجل بها الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فيترد عنهم الناس إلى ان يرسل الله الأرض ومن عليها بينما يقال في غيرهم رحمه الله فلان رحمه الله الشافعي رحمه الله مالك رحمه الله أحمد رحمه الله الصحابة رضي الله عنه أو الصحابة الجمع رضي الله عنهم منين أخذ هذا من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني أخذ من القرآن الكريم أخذ من القرآن الكريم أما ما سوى ذلك فإنه نقول رحمه الله رحمه الله أو غفر الله لنا ولا مأخذ من قوله تعالى ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عبد الله بن عباس هذا رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين قال الله فقهه في الدين وعلمه التاويل التاويل بمعنى الفقه يعني المعاني التي لا تدرك إلا بفهم حادق بفهم سليم فكان بعد ذلك بعد هذه الدعوة المباركة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان حبر الأمة أي كان العالم الكبير في هذه الأمة يرجع إليه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه يعني يرجع إليه عمر لما كان اميرا للمؤمنين يرجع إليه ويستحضره ويحضره في مجالس الشورى أي في المجالس التي يجتمع فيها فقط كبار الصحابة لاتخاذ القرارات التي سيتخذونها فكأنهم أي الصحابة الكبار فكأنهم قال بعضهم لبعضين ما بالوا أمير المؤمنين يدخل علينا هذا الصبي ولنا صبيان أمثاله احتحنا عن نص صبيان. لماذا ندخلهم إلى مثل هذه المجالس الكبيرة فأحس عمر ربي رضي الله تعالى عنه فأحس بمقالتهم وبما يدور في خلدهم فاستحضرهم يوما وسألهم عن معنى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقالوا له هذا خير كثير هذا وعد وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه النصر الذي هو نصر بدر والفتح الذي هو فتح مكة ودخل الناس في دين الله إفواجا عمل وفود سنة التاسعة للهجرة فليفرح وليستبشير وليحمد الله عز وجل وليسبحه والى خيره فالتفت إلى ابن عباس فقال له وما تقول أنت يا ابن عباس قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أن أجله قد اقترب في هذه في هذه السورة من اين اخذه من اين اخذه ابن عباس هذا معنا والمعنى الذي قاله الاخرون معنا اخر وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح ولكن هذا ادق هذا المعنى الذي وصل الى حبر الامه ومن فقه في الدين ومن علمه الله عز وجل التاويل معنا دقيق اذا رايت يا محمد اذا انتصرت وفتح الله عليك ودخل الناس في دين الله فقد انتهت مهمتك وإذا انتهت مهمتك فإنك ستسلم أوراق الاعتماد انتهت المهمة إيه. إذا انتهت المهمة ستسلم أوراق الاعتماد انتهت مهمة لو بقيت هناك مهمة ستفعلها وستقوم بها لا امد الله عز وجل لك في في أجلك وفي عمرك حتى تؤديها ولكنك إذا رأيت هذه العلامات فعلم أن المهمة قد انتهت قالت سيدة عائشه رضي الله تعالى عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن, يتأول القرآن يعني يتأول هذه الآية ويتفقهها ويتفقهها صلى الله عليه وسلم ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يعني ينزلها في واقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيد عبد الله بن عباس إذا دخل أهل النار النار عبد الله بن يقول إذا دخل أهل النار النار قلنا في درس سابق مثل هذا الكلام لا يقال فيه إنه من كلام الصحابي ولكنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف أي لم ينسب أو لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ولكن مثله لا يقال عن رأيين واجتهاد لا يقال عن رأي واجتهاد إنما يقال عن, عن سماع أو عن سمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمره من النار يعني تبقى جمع من أهل النار وجمع من أهله الجنه لم يدخلوا كل منهم الى الى مستقره الاخير وهذا امتحان الله سبحانه وتعالى عندما يمتحن هؤلاء العباد يمتحنهم بهذه الطرق من جمله الامتحانات بما ان اهل الجنه ينظرون الى النار وهم يسحبون على وجوههم وان اهل النار ينظرون الى اهل الجنه وهم يكرمون لماذا لكي يروا ان ما كانوا عليه في الدنيا كانوا على ضلال ليشهد الأشهاد يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم الدار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الرأيك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون لأن الإنسان قد يخطر بباله أو قد يشك في نفسه فيقول في فهل هؤلاء الذين يفعلون كيت وكيت يعني يدخلون الجنه مثلنا أملة ربما الإنسان يشك في نفسه ربما الإنسان يشك في أناس يأملون امورا من الخيرات ومن المساعدات وما إلى ذلك ولكنهم لم يشهدوا شهادة الحق ولكنهم لم يصلوا ركعة واحدة ولكنهم لم يصوموا ولكنهم يفعلون الخير في الأمور الاجتماعية وفي الأمور الإغاثية وفي الأمور فبعض بعض المسلمين يعني يشكون في, في أنفسهم يقول لعل هؤلاء يكونون أسبق إلى الجنة لأنهم يفعلون الخير هذا وحده لا يكفي أن تفعل الخير وحده لا يكفي بل لا بد من شرط الباقيات كما يقول العلماء التي هي كلمة التوحيد لا بد من كلمة التوحيد والقيام بالأركان والواجبات ثم بعد ذلك ما عملته من خير وما فعلته من خير يقبل عند الله سبحانه وتعالى ويضعف أما أن يدخل الكافر الجنة بمجرد أنه عمل خيرا أو يعني كان سندا لقوم أو أنه أغاث قوما في مكان ما أو أطعم الجوعاء أو ما إلى ذلك من الأمور هذا يقول الله عز وجل في شانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا العمل الذي لا يبنى على العقيدة الصحيحة كالهباء المنصور أو كالرماد في مهب الرياح أو كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا لا بد من الأسس الصحيحة تبني عليها اعمالك الا وهي القواعد قواعد الإسلام قواعد الإسلام نعم ولهذا يوم القيامة سيرى أهل الجنة أهل النار وسيسخرون منهم كما قال نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فانا فإن نسخر منكم كما سخروا وسيرى أهل النار أهل الجنة وهم يدخلون الجنة وهذا يعني في القرآن الكريم يعني واضح ونادى أصحاب العرب رجال يعرفونهم بسيمهم إلى آخره أهل الجنة ينادون أهل النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أهل النار يعني ينادون أهل الجنة أنفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم يعني كل واحد منهم ينظر إلى الآخر وينظر إلى ما هو فيه إما من النعيم المقيم وإما من العذاب الليم والعياذ بالله هنا تبقى زمرة في هذا الحديث يقول تبقى زمرة من أهل الجنة وزمرة من, من أهل النار وهم فيما بينهم يتلاومون يعني هذه الزمرة اللي هي من أهل النار تقول لأهل الجنة تقول لهم فما نفعكم إيمانكم يعني احتنتم وبقتم معنا فما نفعكم إيمانكم هذا الايمان ديالكم أش در لكم ما در لكم ولو يقول فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون عندما تقول لا يقول لهم أهل النار لم ينفعكم إيمانكم لأن هذا واحد نوع من الاستفهام الاستغراب أو الاستهام الاستنكاري بمعنى لم ينفعكم إيمانكم قال فيدعون ربهم ويضجون يعني أهل الجنة يدعون ربهم ويستغيثون لأنهم لا يريدون أن يسمعوا هذا التأنيب وهذا التعنيف وهذا التوبيخ من أهل النار فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعه لهم فكل يعتذر حتى ياتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود يعني أنه أن أهل الجنة يسمعون ضجيجهم ويسمعون صراخهم فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم ثم إلى نوح ثم إلى ثم إلى حتى يصير الأمر في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير سمعت بمقام محمد يزيد الفقير هذا من التابعين وجابر بن عبد الله من الصحابة ولكن السؤال جاء من الصحابي لمن؟ للتابعي قال له هل سمعت شيئا عن المقام المحمود الصحابي الذي عنده علمون يقول للتابعي الذي جاء بعده سمعت بمقام محمد هكذا أي بالمقام المحمود الذي سيقوم فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال هو سؤال الاستفسار ليستفسر ما عنده من العلم كما يقول الإمام البخاري باب طرح الإمام مسألة ليعلم ما عندهم أو طرح العالم مسألة ليعلم ما عندهم يعني قد يسأل العالم التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم فيصحح ويقوم ويضيف ويزيد إلى آخره جابر بن عبد الله من الصحابه الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طول مدة المدينة المنورة بمعنى عشر سنين عاشها مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل هذا التابعي يقول له سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه قال قلت نعم يعني نعم يعني سمعت بالمقام المحمود قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار وذكر حديث الشفعة في إخراج الجهنميين وذكر يعني لما ساله هل سمعت بهذا الحديث قال له نعم سمعته قال إنه المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وسرد حديث الشفاعه الطويل وذكر فيه الجهنميين الجهنميين هم الذين يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلقون في ماء الحياة أو في ماء الحياء أي المطر، فيعني في يغسلون وينقون ويهذبون ويذهبون إلى الجنة، ولكن فيهم آثار الجحيم في فيعرفون بين أهل الجنة بالجهنميين يعرفون في الجنة في الجنة بالجهنميين. نسبة إلى نسبة إلى جهنم والعياذ بالله. بالله ونحو يعانى نسي بن مالك قال فهذا المقام المحمود الذي وعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية انس أبي هريرة رضي الله تعالى وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض قال يجمع الله الأولين والاخرين هنا يسوق الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الروايات وذكر أسسها وأصولها أراد أن يجمعها في في سياق واحد وفي صيغة واحدة وأدخل حديث بعضهم في بعض من أجل أن يسرد لنا حديث الشفعة المعروف قال يجمع الله الأولين والاخرين يوم القيامة فيهتمون يهتمون يغتمون يعني وزنا ومعنا ما معنى الاهتمام؟ الاغتمام بمعنى فيهم الغم فيهم الهم فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيغتمون بمعنى يسوقهم الهم والغم والحزن والضيق الشديد يوم القيامة والعياذ بالله أو يلهمون بمعنى من الالهام أي يلهمهم الله عز وجل لما يصنعون لما طال بهم الموقف والجمهم الغرق وأحاطت بهم الأهوال أهوال القيامة ألهموا ما يفعله ما الذي ألهمه ألهموا أن يبحثوا عن الشفيع فقالوا لو استشفعنا إلى ربنا لو استشفعنا السنوة للطلب يعني لو طلبنا الشفاعة إلى ربنا سبحانه وتعالى لو استشفعنا إلى ربنا ومن طريق آخر ما الناس بعضهم في بعض والموج يعني كموج المياه ما معنى الموج أن الناس حاروا فدخل بعضهم في بعضين بمعنى ازدحام شديد والإنسان يعني أصابه له لا يدري إلى أين يتجه في في فيكون هناك التموج ويكون هناك الاحتكاك ويكون هناك عدم التبصر وعدم البصيرة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتدن الشمس فيبلغ منهم فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون شمس تنزل على رؤوس الخلاق قيد شبر في مقدار شبر فيبلغ فيهم الغم مبلغا عظيما بحيث لا يطيقون ولا يحتملون ولا يتحملون فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم ألا, تنظرون ألا تبحثوا عن من يشفع لكم فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى آدم فيقولون زاد بعضهم أنت آدم أبو البشر يعني إذا الروايات الروايات التي ذكرت بعض المفردات والروايات التي لم تذكرها أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. إشفع لنا عند ربك حتى يريحنا حتى يريحنا من من مكاننا. يعني أنهم لما ذهبوا إلى آدم لماذا اختاروه؟ اختاروه لأنه أبو البشر وأبو الناس أرحم الناس بهم. الأب أرحمه بأبنائه من من غيره. ولما ذهبوا إليه ذكروا مناقبه وخصائسه أي الأمور الخاصة به. وذكروا له أن الله عز وجل خلقه بيده وأنه أسجد له ملائكته وأنه نفخ فيه من روحه وأنه أسكنه جنته إلى خريء المناقب والخصائص لآدم عليه الصلاة والسلام وكذلك تكون عادة الشفاء. طالب الشفع طالب الشفعة ينظر إلى وجه الشفيع عند المشفوع عنده عند المشفوع عنده عند الشخص الذي سيشفع عنده هل كان له عنده وجه؟ ام لا فلا بد من ذكر مكانته ومنزلته عند الشخص الذي سيذهب ليشفع عنده فذكروا منزلته عند ربي عز وجل عند الله سبحانه وتعالى ولكن ادم عليه الصلاه والسلام قال لهم لست لها اي لست اهلا لها وفي روايه لست هناكم اي لست ممن يقف هناكم أي في ذلك المقام المحمود في ذلك المكان الذي لا ينبغي أن أقف فيه أنا لست لست هناكم فذكر كما جاء في رواية أخرى فذكر خطيئته أي ذكر ذنبه وعندما نقول الذنب أو الخطيئة أو المعصية بنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي كما يقول العلماء من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات. المقربين اما الانبياء فهم معصومون عصامهم الله عز وجل لم يذكر في التاريخ أن نبي كان على الشرك مثلا ثم اصبح نبيا فيما بعد أن نبي كان يسجد لصلامي ثم كذا أو أن نبي كان على المعاصي حتى الكبائر على حت المعاصي ثم بعد ذلك اسار نبيا لو سبق في التاريخ ان كان نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام يعني يعبد الأصنام او يقترف الجرائم والمعاصي لكانت هذه الأمور التي لو فرضنا انه يقترفها لكانت حجه في يدي خصومهم لكانت حجه في يدي أقوامهم الذين يردون عليهم ويقولون لهم كنتم كذا وكنتم كذا المشركون لما أرادوا أن يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه بماذا؟ ردوا عليه بأنه يتيم بني المطالب وهل ليثم؟ اي ردوا عليه بانه كان يرعى الغنم ردوا عليه بانه ابن ابيك بشا كان مستردعا في بني بكر في بني سعد يعني عند حليمه السعديه قالوا لماذا يقولون ابن ابيك بشا لان لو قالوا ابن بني هاشم او ابن عبد الله بن عبد المطلب لكان ذلك مدحا لما كان في بني المطلب في قومه لان بني المطلب أسياد مكة فلا يريدون أن ينسبوه إلى بني هاشم لكونهم أسيادا فنسبوهم إلى مرضعيه إلى الذين أردعوه وارتدع عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل تنقيص منه ولم يجدوا شيئا ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف تعيب آلهة كنت تسجد لها إلى البارحة كيف تعيب صناما كنت تعبدها إلى اليوم فلم يجدوا في ذلك يعني حجة ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول العلماء معصومون خطاياهم أو ما يذكر بأنه خطايا الأنبياء إنما تذكر لا في القرآن ولا في السنة أولا من نجل أن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوتنا هم قدوتنا فكانوا يعلموننا كيف نتوب إذا عصينا هدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ماذا فعل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين بمعنى كأنه قال لنا إذا فعلتم هكذا ففعلوا هكذا أي إذا خلفتم أمر الله عز وجل فهذه هي الطريقة للخروج من, من الإثم استغفروا الله سبحانه وتعالى وكذلك بالنسبه لموسى عليه الصلاه والسلام الذي استغفر الله عز وجل فغفر فغفر له وكذلك سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام أما محمد صلى الله عليه وسلم كما سياتي في اخر هذا الحديث فقد قال الله عز وجل له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال العلماء ليغفر لك ما تقدم وما تاخر اي لي عصيمك فلم تقتر في الذنب لا في ما تقدم ولا في ما ولا ليس معناه أنه اقترف فغفر الله له ولكنه لم يقترف الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما تقدم ولا ما تأخر أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الحديث يعلموننا كيف نتأدب مع بعضنا عندما يثني الناس عليك ويمدحونك ويمجدونك ويذكرون منزلتك هل تغتر بذلك؟ هل يصيبك الغرور فتقول فعلا أنا هكذا كنت أم تذكر حقيقتك وحقيقتك هي إيش حقيقتك هي المخالفات حقيقتك وحقيقتي مش من ندير كيف الخطاب مش نوجه لكم التهم يعني نبغي أن نوجه التهمة لنفسي حقيقتي أنا أعرفها وهي إيش الخطايا والمخالفات ما يبدو لكم من المظهر تحسنون به الظن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عن حزني ظنكم ولكن ما خفي من الأمور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها وأن يستورها وأن, وأن يستورها يقول بعض العلماء الحمد لله لما كانت الذنوب لم تكن لها رائحة لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع احد أن يجالسني لو كان للذنوب رائحة لم استطع احد ان يجالسني بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هو لك يستر ولهذا اذا ذكر الناس مزاياك وعلمك ومكانتك وامامتك وفضلك فاذكر انت خطيئتك فاذكر انت خطيئتك كان الامام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه اذا مدحه الناس وأثنوا عليه فإذا خلا بنفسه وضع على راسه التراب يعني يلوم نفسه ويضع التراب على رأسه ويقول حنانيك أي يشار إليك بالبنان أي يمدحك الناس ويقولون عالم المدينة تبا لك في يعني يربي ويزكي رحمة الله تعالى عليه نفسه ويلومها يعني حتى لا يغتر بما يقوله الناس لأن الحقيقة هي ما تعلم أنت من نفسك وما يظنه الناس فيك مجرد ملاه مجرد ظن كيف تترك اليقين وتذهب معه؟ مع مع الظنون ما يعتقده الناس فيك هي ظنونهم هي ظن حسن وما تعلمه انت من نفسك هو يقين فكيف تترك اليقين وتذهب مع مع الظنون ولهذا كل نبي من هؤلاء ايلا بي الصلاه والسلام الا والناس يثنون عليه ويذكرون مناقبه وهو يذكره خاطئتها ويقول ادم عليه الصلاة والسلام لست هناكم أكلت من الشجره وقد نهيت عنها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت أول رسول أرسل أنت كذا وأنت كذا فيذكرون مناقبه أنت دعوت الله في السجابة دعوتك فيقول لهم لست هناكم إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده اذهبوا إلى غيري لقد دعوت على قومي وما كان ينبغي لي ذلك ما كان ينبغي لي ذلك يعني يذكروا خطئته بين قوسين بين قوسين لأن هناك من الناس من لا يفهمون هذه الدقائق وهذه الامور التي نتحدث عنها أن خطايا الأنبياء هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فيحملونها ويشهرونها ويقولون الأنبياء أيضاً مخطئون أو الأنبياء أيضاً عصات في فيضخمون وينفقون في مثل هذه المصطلحات وفي مثل هذه الكلمات عصى ادم ربه أي هي, هي فق بين غيوية آدم وغيويتك أنت كما بين السماء والأرض ادم عليه الصلاة والسلام ابتلاه ربه سبحانه وتعالى فكان هذا الابتلاء سببا في خروجه من الجنة لكي نستحق دخول الجنة فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه فتابع عليه يعني اداء هذا الدين واداء الانبياء كلهم يعني يكتبون هناك كتاب يعني يروج في بعض المكتبات خطايا الانبياء هكذا بهذا العنوان يعني يريد أن يدمر هذه الزمر المباركة وهذه الجماعة المباركة من الأنبياء فبمن نلود إذن يعني إذا ضربنا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن هم هداتنا ومن هم قادتنا الذين قال الله عز وجل فيهم فإما ياتي أنكم مني هدى فمن تبيع هدايا فلا خوف عليهم ولاهم ولا يحزنون ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون ايضا مناقبه ويذكرون ايضا شمائله ويقولون انت خليل الله وانت ابو الانبياء وانت كذا يعني فيذكرون خصائصه فيقول لهم لست هناكم لقد كذبت ثلاث كذبات الى ابوي الى غيري فيذكر ايضا ثلاث كذبات هل كذب ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما كذب ما كذب ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا مما ما يعرفه هو ما يسمى في البلاغة المعارض وفي المعارض مندوحة عن الكذب معنى المعارض أن تقول الكلام يحتمل معنيين وتريد معنى واحدا من هذين المعنيين وقد جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الكذبات الثلاث ما حل بها عن الله عز وجل أي جادل بها عن الله عز وجل كانت هذه الكذبات من أجل التوحيد من أجل العقيدة من أجل الدين وهذه الكذبات هي أنه قوله إني سقيم لما أراد قوم أن يخرجوا إلى أصنامهم ليعبدوها قال لهم لي إني سقيم خليوني قال اني سقيم يحتمل السقم العادي وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بين الفينة والأخرى يمرض لأن الأمراض من الأعراض البشرية التي تصيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون هذا السقم سقم في القلب أي أنه لا يرضى أن تعبد الأصنام فقد يمرض الإنسان في قلبه المرض المعنوي اللي هو كراهية عبادة الأصنام وكل المعنيين صحيح وقال لي يعني لملك مصر لما أراد أن يأخذ منه زوجته إنها أختي يعني حتى لا يأخذها منه إنها أختي ولم يقل له إنها زوجتي ويقصد أخته أخته في الدين فزوجاتنا اخواتنا في ايش اخواتنا في الدين إذن فهذا معنى وهذا معنى اختي في النسب او اختي في ايش في الدين ويقصد اخته في الدين هل هذه كذبه لخرافه بل فعله كبيرهم لما هدم اصنامهم وكسرها قالوا له من فعل هذا بالياتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسالهم ان كانوا ينطقون والكبير المتعال الذي أمر بهذه بهدم هذه الاصنام هو الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا يرضى أن يعبد مخلوق سواه سبحانه وتعالى نكسف بهذا القدر لأن الحديث ما يزال طويلا فقد ذهب الناس بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى موسى وذكر ايضا وذكروا مناقبه انه أنه كلم الله وأن الله سبحانه وتعالى ناجاه وأن الله سبحانه وتعالى القائله إليه ويدكر خطيئته أنه ضرب القبطية فوكزه موسى عليه ثم ذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون من أقباه أنه كلمة الله أنه خلق الله عز وجل بالمؤجزة من غير من غير ابي كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر خطئا كما جاء في الحديث لم يذكر خطئا ولكنه وقال إذاهبوا إلى غير إذاهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل الله عز وجل شفاعته في الاولين والاخرين والشفاعات التي يذكرها العلماء في هذا الباب والتي يعني تناولتها هذه الاحاديث هي خمس مراتب للشفاعه الشفاعه لاهل الموقف ليكون الحساب ويذهب اهل النار الى النار واهل الجنه إلى الجنة. الشفاعة الثانية لرفع الدرجات لكي يكون اناس يدخلون الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشفاعة الثالثة لمغفرة الذنوب لاناس استحقوا شيئا من العذاب فبالشفاعه دخلوا إلى الجنة راسا دخلوا إلى الجنه رأسا بدون أن يعذبوا والمرتبة الرابعة أناس يدخلون يدخلون النار ثم يخرجون منها بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مصيرهم إلى الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى والمرتبة الخامسة هي التخفيف من العذاب وهو في العذاب والعياذ بالله كشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الوالدة في صحيح البخاري لما سأله العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فقد كان يحوطك وينافح عنك هل نفعته بشيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هو في ضح من النار يغلي بها مخه. لولا لولاني أو لولايا لكان في الذرك الأسفل من النار. ولكن بسبب أنه يكافح وينافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ضح من النار. يعني وقف فقط في النار يغلي بها مخه. فكان هذا نوع من الشفعة التخفيف من من العذاب. على كل حال، صل الله سبحانه وتعالى أن لا يحويجنا إلى هذا النوع من الشفاعة أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم فندخل الجنة رأسا بفضل الله عز وجل ورحمته وبشفاعة سيد الأولين والاخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين